كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران فمعنى بحسبان أي بحساب وتقدير من العزيز العليم وذلك من آيات الله ونعمه أيضا على بني آدم لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهور كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله كقول الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية الكريمة فقال بعض العلماء النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول والشجر هو ما له ساق وقال بعض أهل العلم المراد بالنجم نجوم السماء قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماء والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر ولم يذكر في آية من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه ونعني بآية الحج قول الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر الآية فدلت هذه الآية على أن الساجد من الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج وخير ما يفسر به القرآن القرآن وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم النجوم وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وفي أول سورة الحج وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم قول الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيد الآكلين جمودها وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب اتراب ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب وقوله في هذه الآية الكريمة يسجدان قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الرعد في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصاء قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان قوله والسماء رفعها بينا الآيات الموضحة له في سورة قاف في الكلام على قوله جل وعلا افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الآية وقوله ووضع الميزان قدمنا الكلام عليه في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الآية قوله تعالى وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وذكرنا بعضه في سورة شورى قوله تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام وهم الخلق لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع أنواع الانتفاع من اجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع هو من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم ولذا قال تعالى بعده فبأي آلاء ربكما تكذبان وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله جل وعلا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الآية وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الآية وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وقوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون وقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا الآية وقوله جل وعلا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا الآية وقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة أيها المستمعون الكرام لعل في ما مضى من لقائنا بلغة نتبلغ بها حتى نلقاكم في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته